أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العرش السوا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 فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أَجِدُ عَلَى على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك, عليك إنك بالغادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاتمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأكم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تتعى قال خذها ولا تخف فنعيدها ثيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب إلى فلعون انه طبى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وادع لي وزيرا من اهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا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 فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نغاب أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى قال لا تغابا إنني معكما أسمع وأرى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 وأنزل من السماء ماء أم فأخرجنا به الزواج من نبات شتى كرو ورع أنعمكم إن في ذلك لآيات لينوها منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآبى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنادعوا أمرهم بينهم وأتروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل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 فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تغف انك انت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن يديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل، ولا أعلم أن أينا أشد عذاباً وأبقى. قالوا لن نغفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 جنات عدن تجري من تحتها خَالِدِينَ خالدين فيها وذلك جزاء من وَلَقَدْ ولقد إِلَى مُوسَى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف وَلَا ولا تخشى فأتبعهم فِي فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة بزرا خالدين فيه, فيه وساء لهم يوم, يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبا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 وقالوا لولا لا ياتينا بآية من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبره لقالوا لقالوا ربنا لو انا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك